قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنقِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَحْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا قَوْلًا أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ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 ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم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 بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكننا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قال أقسأ فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن تخير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون